بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبستت الجبال بسا فكانت هباءا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 يَصُوفُ عَلَيْهِمْ الْإِذَانُ مُخَلَّذُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ من معين عَيْنٌ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّن ما يشتهون وحور عين وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تافيما إِلَى قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ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 لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد وظل من يحموم لا بارد ولا كريم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 119. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 110. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 111. ثم إنكم أيها وعزون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطول فشاربون عليه من الحميد فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم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 119. هل أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 110. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 111. إنا لمغرمون 112. بل نحن محرومون 113. الذي تشربون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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن 119. إنه لقسم لو تعلمون عظيم 110. إنه لقرآن كريم 111. في كتاب مكنون 112. لا يمسه إلا المطهرون 113. تنزيل من أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغتهم حلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ وَأََّا إِ كَانَ مِنَ الْمُكَّبِينَ الضَّب وَأََّ إ كَامَ مِنَمُكَّبِينَ الضَّمَ فَنُزُرُم مِنْ حَمِيم وَتَأْصْلَة جَخِيم إِ هذا لَهُ حَبُّ لَقِيم